انا العبد الذي سطرت علي صحائف لام العبد المسيء فما لي لا امد النحي أنا العبد المسي وعصيت سرا فما للآن لا أغدن حيبا أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأمان أن يتوبا أنا العبد الذي وضح حزين على سلاته قلقا